بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرس ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاوية وأما عاد فأهلكوا بريح صغطر عاسية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 إنا لما طرى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تنفرة وتعيها أدن واعية فإذا نحق في الصور نفرة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دسكة واحدة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 وَأَمَّا من أوتي كتابه بجماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليس ها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلت عني سلطانية قذوه فغلوه ثم الجحيم ثم في سلسلة زرها سبعون برا فسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهما حميم ولا طعام ذلا من رسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا بما تبطرون وما لا تبطرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول كاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تبشرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقامين لأخذنا منه بيمين لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّنَا لَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ